فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجَّعَلِ الْأَرْضَ كِثَافَةً أَحْيَىٰ أَوْ أَمْوَاتَةَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ويلو يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاثة شعاب لا ظليل ولا يضني من اللهب إنها ترمي بشر ك كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين